صراط الذين أنعمت عليهم غير المبضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله رَابعَ عَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البصير جعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا لا تفسدوا في الأرض مرتين لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلمون علوا كبيرا فإذا جاء وعدهنا ما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموار وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا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 وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا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 نخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا. من اهتدى فإنما يهتدي ر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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن مدّها أولئك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفطيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما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 وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا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 عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مظلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَرِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقَّ ومن قتل مظلوم فقد جعل لوريه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل إنه كان منصرا ولا تقرضوا مال الديم إلا بالديم أحسن حتى يبر وأشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسهولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 قل ذلك كان سيئه عند ربك مكرها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل المعوويه لاه آخر ولا تجعل المعوويه لاه آخر فتلقى في جهنم فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَنُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاسًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيْمًا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 يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفطرون تسبيحا إنه كان حليماً غفوراً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 وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون بي إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون تبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنت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 كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةَ مُبَصَّرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُغْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الَّتِي للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبراهيم قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَقِينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَلِكَن نذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجلكم في الكف في البحر لتبتوا من فضله إنه كان بكم رحما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون ضل من تدعون إلا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 ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا مع الله لمن